يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَنكُثَانِ ربك ما تكذبان ذوات أفنان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آل ربك ما تكذبان متكئين على فرش بطائنا من استبرق وجن الجن تَيْنِ دَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمْ نَقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَقُمْ مِثْلُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فبأي آل ربك ما تكذبان كأنهن اللياقوت والمرجان فبأي آل ربك ما تكذبان هل جزاء الإح. ثاني الا الاحسان فبا اي الائي ربكما تكذبان ومن دونهما جنات فبا اي الائي ربكما تكذبان بيبان مدهمان متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضّاختان فبأي آلاء ربك ما تكذبان.